وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام فيرفعنا المبتدا اسما لهن وينصبنا الخبر خبرا لهن نحو وكان ربك قدير بس خبر خبر من كل حكم حكم مبتدأ خبر حكم خبر خبر او خبر رفع خبر مرفوع خبر او نواسخ او خبر او خبر من خبر والحروف دين شيء حكم مبتدا وخبر نسخة يعني إزالة أكن نسخ بمعنى إزالة لاي أبا حكم تري في أدا أو هني كدير لدوال نواصخ حكم يكن نواسخ يا ناوني إن نواصخ عوامله نواصخ عواملن أو هني كأصل مبتدا وخبرهنا أبنا شتيك إذا أبن اسمه خبر بو نواصخه لهمو زماني عربية لهمو نحو أويك نواسخي مبتدأو خبر بيذ سيجور نواسخي سيجور نواسخي بابي كان بابي إنه بابي ظنه يعني كانوا أخوات ظنوا أخوات إنه أخوات أما نسي بشن نسخي حكم مبتدأو خبر يعني أصل جملكة مبتدا خبرة مركبة جملكة أما لدي الحكمكي نسخك نوا بيا فرميت النواسخ جمع ناسخ وهو في اللغة نزمان من النسخ بمعنى الإزالة يقال نسخت الشمس الظلة نسخت الشمس يعني أزالت الظلة يعني سيورك كنا مني خرنا إذا أزالته وفي الإصلاحي ما يرفع حكم المبتدي والخبر حتى حكم المبتدي والخبر لا بعد أو بيتر نوع وهو ثلاثة أنواع ما يرفع المبتدع وينصب الخبر أوanic مبتدع رفعا وينصب الخبر ما يرفع المبتدا ن مبتدا كان بمعنى عاملا معنويكا ن مبتدا مرفوع كان, كان برمضوي ويكررفع يعني كذا ابنائه بيتشي اسميا وهو كان وأخواتها كلماء خوات بو إخوان يا أخوات الزمن العربي أخوات يعني نظير نظائرها وكل حاشك هنا وبوك كانوا أخوات مثلا ليسوا أخواتنا يعني ظلوا أخواتنا يعني أضحاوا مثلا أخواتنا دبروا أصلي بابك يا أم الباب كان لابدوا معناي كوني تيا يا معناي كون معناك في قشتيتها يعني هموكي قلوانا كون أضحاك كون حدثك وروه دا أمساك كون وروه دا ضلك كانوا رواد. لبروا معناه لها موجشت يترى. بنو كانوا نامرون كانوا أخوات دوام وما ينصب المتدعى ويرفع الخبر. وهو النوا أخواتها. وما ينصبه ما مع. أيك مفهوم خضرت بؤكات منصوب. مفعول به أول مفعول به ثاني. جملة من متدعى وخبر. ظنوا أخوات أخي تسري مبتداء كاتا مفعول به يكام وخبرت له مفعول به دوام ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا كمبتداء خبرك التي كان أخي تسري يكم معمول اسم كي مبسيتي يا مبتداء كي أصلا بي أو تري اسما وفاعلا بيوتريس وفاعلا بوتيبيوتريس فاعلا يعني بيرز التشبيه بالفعل تشبيه بالفعل بوتش تشبيه بالفعل مثلا كان زيد سميعا كان لبري فعل فعل اصل فعل اويه كاتشيبكات فاعلي كبيو مفعول كيشهابيه يا كما كان من حيث الاصل فاعله دون مكان خبر مفعول به يكم دانا المعمول يكم دانا المعمول بابي كان بيوتر اسم لمبابا وفي شيء اوترف فاعل تشبيها بالفاعل فمن زياده هيك جوانكاري هنا اينا الاصطلاح فينا اوترف يناوتي. فاعل ار بيوتر يناوتي. شيء اسم ويسمى الثاني خبرا ومفعولا يع تشبيها بالمفعول. شون أجر مثلاً كان نينين كان عقصة في خبرها يا بيستي اسمه خبرها مثلا قال قال بينين يا ضرب بينين ضرب زيد عمران مثلا شون زيد فعل كأدي وعمران مفعول كأدي هروها كانش فعل حقيقي خيبر مفعول يكفعلك ومفعول يكويه. كم معمول لبابي كان في وتر اسم وبنش أو تفعل تشبيها بالفاعل. دوهم معمولي شيوت الخبر وبيشيوت المفعول تشبيها بالمفعول ما بس يا ويا بالشام ويسمى الثاني خبرا ومفعولا أجناء ما بس ما بي معمولي مفعولي إصطلاحياً مفعول به نية أو فاعل نية شجاي شيء شهابيد مفعول هاد أم بابه ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما حقيقة معمولي كاملة <تصفيق> بابي النفي اسم والثاني خبرا ويسمى الاول من معمولي باب ظن مفعولا اولا والثاني مفعولا ثانيا يعني ظن تشوس الخبر خبر مبتدا كان مفعول به أول خبر كان مفعول به ثاني بالتفصيل ان شاء الله اخواني كابو اس النواسخ بسكيت دين سري كم ناسخ كلمه نفي بس منكتب أحدها كان وأخوات. والكلام الآن في ذاب كان. وألفاظه ثلاث عشرة لفظة. سينزل لفظ هي لا خواتي كان وهي على ثلاثة أقسام. سينزل لفظ. حمد إيش كان؟ أجر بالشواذزك لش باعتبار الاعتبار كان جان كينوا أفنسيب الشو سي قسمه. قسمه كان ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط يعني ام اي شمن بوا كان اي رفع ونصب من بوا كان خبر منبوا كان وبه هيج مرض شنهبيت وتله همو او انشئ كان وبه وهي ثمانية كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس امان نمهشت أم رفعا ونصبا كان من غير شرط كان وأمسى وأصبح هديش لام لمعنل لقال خبر كان جملك أجرن بن زيد عليم زيد عليم كان زيد عليما تماشى الزيد عليم مطلق إثبات كتابه زيد كعليم زيد عليم مطلق الإثبات والله كان زيد عليما يعني تصف المبتدا بالخبر في الزمان الماضي. أما أصله بلام ببي موصفة كشجرة. أقربون منا بوخيت على الكاريبيني وكان الله سميعا على الدوام جديد. ففي أو كسيك وصفية أكيد. أقرب إمكانية هبيت دوام واستمرار بدوام دوام شبيه. أي هنا أصل شيء. اصر اوية اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمان الماضي وهذه كيف لوانا بونمنا امسى مثلا زيد عالما يعني اتصاف المبتدأ فيه بالخبر في المساء اتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح في الضحى استمرار المبتدأ بهذه الصفه بوش وظل وبات وصار وليس هذه الكلمات معناها مفتوحة خبركت بكو معناه كي خلي أم هشت شرط ينيك أم عمل أكن دوهم بش لم بش, دم بش وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه يعني شبه النفي يعني استفهام نهي أو شبه النفي الاستفهام والنهي فبيلفش ولافش ان بشوا شنداني شن كان كشوارن فش بروات النفي بروات وهو اربعه زاله وبرحه وفتئ وانفك هالشوارن معناه زاله انت يعني, يعني برح يعني زاله فتئ يعني زاله فك يعني زاله فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولا يزالون نفي لفعل الرسول لا نفي كهر شيء نفي بث نفي بث يزالون يزالون فعله مضارع يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون من اخوات كان اسمك كامية واو كيتيك لنا اخيتي افعال خمسة مرفوع اكيدا اخيتي في محل رفع اسم زالة مختلفين خبر زالة يا خبر يا زالون لن نبرح عليه عاكفين نبرح لنشو نفيه نبرح فعليك مضارعة منصوب لن اسمي نبرح نحن ضمير مستتر نحن جار مجرور عليه جار مجرور عاكفين خبر خبر نبرح وشبهه هو النهي والدعاء فالأول ين النهي النهي والاستفهام لروتي وشبهه النهي والدعاء دعائه هنا فالأول كقوله صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي حق الله صاحي مناديك مرخم. مرخمة يعني يا صاحبي يا صاحبي شمر يعني قول هالمعنى يعني كنايه عن الاجتهاد يعني فرمان بصاحبك اكاشيا بان يجتهد في العباده ولا يقصر فيها صاحي شم يعني يا صاحبي شمر ولا تزل ذاكر الموت بل دوام ذكر موت فنسيانه ضلال مبين يعني الذي يكدني الذي يجوني مردن جمرائيه وبس اوياه سبب بو جمرائي اكينا جار جاريك انسان مردي لبيتشيت خودي او لبيتشونهشينيا قمراينيا سببه والله اعلم يعني ين بيج جاري مردن لبيتشو او خودي او شخويشيا خيش قمراينيا اقب بزوري لبيتشو ين هر لبيتشو او قمراينيا اقينا لبيتشونه كان بمردن تشين وكادن بو, بو او انسان قمرا ببيته شاهد ولا تزل أنت ذاكرة الموت ذاكرة ذاكرة الموت خبر تزل ما ذاكرة خبر قيتي. أبيني وهو النهي ولا تزل ولا تزل نهي تقدم النهي على الفعل والثاني كقوله ألا يسلمي ألا يسلمي يا دار مي على البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر ألا حرف استفتاح وتنبيه لابي اشت جملة وديت حرفك يا حرف نداء منادى محذوفة يعني الا يا هذه الا يا هذه تنبيه فاد على اي فلان اسلمي اسلمي فعل امره اسلمي فعل أمره للدعاء للدعاء يا دار ميه ميا نالك سكايا اسلمي يا دارمي على البله يعني سلامه بلات شنون فتان نما اودع دعاي في ولا زال منهلا بجرعائك القطر زال منهلا يعني ولا زال القطر منهلا اسمي زالك ما القطر يعني المطر يعني دواء كات كقطر باران باليزمة ببارية سرشية سرعو الشيوني كميلي جرعاء رملة مستوية لا تنبت يا لا تنبت شيئا رملة لا حاشك هي كابو ألا يسلمي يا دارمي على البلة يعني يا هذه اسلمي يا دارمي على البلة دعاء تقدم الدعاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر يعني ولا زال القطر منهلا بل يسمدابا لتبرجة أو شنك أم دعاك إبوهكا أمش قسمي دوما يعني يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه وما يعمله بشرط بشرط أن يتقدم عليه مع المصدرية أداة ليش مان هي بشية أبين ماء المصدرية الظرفي يعني أو أداة فيه معنى المصدرية وفيه معنى الظرفية وهو دام دام كأي خيطة لك معناي مصدر كتاب ومعنى ظرف شتاء كقوله تعالى واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا يعني مده دوامي حيا اي مده دوامي حيا مدة ظرف دوام مصدر يعني كلمين معك كيوته سرداما تبتا ها بيان بيك معناه معناي فيا بيذن كظرفية ومصدرية وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام وظرفية يعني وسميت ظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة فمس يا برشان كتابة تقسيمكي هنا كابو استا هندى كان بشرط هندى كان بشرطي تقدمي نفي او شبهه وهندى كان بتقدم ما المصدرية الضرفي. <تصفيق> نعم. آخر يعني ذكره لا يلزم وجود غيره. يعني خوشبني بس اميثر او كزبيت وهي هي وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول يعني باسي خبر مبحثك وقد يتوسط الخبر خبر أكوية النيوان عامل ولا النيوان معمول يكمك اسم كيتي وكو يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل تشون لباب فاعل؟ يعني يجوز تقدم المفعول على الفاعل ليش هالروايخ خبر إيش أكيد بس بسار قال الله تعالى وكان حقا على علينا نصر المؤمنين. وكان أصل جملك من حيث اللغة لا من حيث كلام الله سبحانه وتعالى. وكان نصر المؤمنين علينا حقا. بس شو هاتوا يستا تقدما على الاسمي توسط بين العامل حقا وكان النصر المؤمنين علينا حقا هر كان ما هو إيش خويكات أصلج أويا بس جائزة يتوسط بين العامل والمعمول الأول حقا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أكان للناس عجبا أن أوحينا يعني أكان للناس عجبا وحينا يعني أن أوحينا بعد اويك توتيد إعرابي من حيث المفردات عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم اسم كان ياس عجبا تقدم على أن اوحيناك كاسمه، وقرأ حمزة حفص ليس البر وقل اي خمان ليس البر ان تولوا وجوهكم هشب الشيخ يقول ليس البر قرأيك سائغة ليس البر ان تولوا وجوهكم يسا ان تولوا وجوهكم اسمه في تأويل اسم مصدر اسم ليسه البر خبري ليس يتقدم على اسمها بنصب البر وقال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول برسياربك من الناس لخلق برسياربك خلق اما الناس او ايكا ازاني واو ايكا نزنه يعني اي المهم سواء فليس سواء عالم وجهول عالم وجهول اسم ليس مرفوع سواء خبر ليس تقدم على الاسم وتوسط بين العامل وبين المعمول الأول وقال الاخر لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بالدكار الموت والهرم منغصة. منغصة. منغصة. لا طيب للعيش ما دامت منغصه, منغصة. <تصفيق> مشكلة بدا دائما تدخل ناكا. ناكا. لشوين وين يكذب ليش تجتيرت حلنا كده يعني طيب للعيش ونغصه و... نعم معناه نافع معناه نافع <تصفيق> بس أقصي تو أروم من تأدوا أيدي المهم منغصا مفعلا منغصة منفع من بس هيدا ترى لا طيب للعيش ما دامت منغصة مفعمة منغصة طيبة للعيش شانيق قوى بخويشين بخويش ما دامت منغصة لذاته بالدكاري يعني بالذكار بالذكار افتعال من باب الذكر ما دام تشيها بلذاته بالدكاري الموت والهرم ما دام مردن اللي دائما بيري مردن كيتو كي بيري هو هيك خوش هيك يعني حسب ينكتب بغولار غاين الخطو يدي بسحيح الترس هيك لذر نابي وعن ابني درست ويهي درست ويهي بعد بشو تحديدا ادى انه منع تقديم خبر ليس انه منع تقديم خبر ليس يعني ليس تشكدوا جاك دوتو يعني لا يجوز تقدم خبره عليه ومنع ابن معقّن في ألفيته تقديم خبر دامه وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد أمانة ألين خبري ليس بيشناك بس بسر اسمك يا أمانة علي بودلاني كبس ما نكد محجوج نقصك ولكن يجب ان يكون مقبول من اجل ان يكون هو الخبر يعني وقد يتقدم الخبر إلا خبر الخبر الا هو الخبر خبر بسر اسمه الا هو الخبر الا هو الخبر وتيان لا يتقدم راجح أبوك بن هشامتي يتقدم فرق النية لقلب باقي أدوات كانت له أما تقدم الخبر وقد يتقدم الخبر يعني على العامل وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس أبو الخبر ثلاثة أحوال أحدها التأخير عن الفعل واسمه أما أصله وهو الأصل كقوله تعالى وكان ربك قدير كان لفي شوحات وان جاء اسم ان جاء خبر والثاني التوسط بين الفعل واسمه اما جملة كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد تقدم شرح ذلك أدوات كانش خبر كان بسر اسم على الراجح أبيت بلان تقدمي خبر بصر فعلا كشها يعني تلتكيش فعلا كشها سيم أو باسكت والثالث التقديم على الفعل واسمه التقدم لا من التقديم التقديم على الفعل واسمه يعني لا يقتضي التقدم يعني إسناده ولا يخوي التقدم على نك تقدمك أنت التقدم على الفعل واسمه كقولك عالما كان زيد عالما كان زيد سعالما تقدم على الفعل كخبرش والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء كانوا يعبدون اياكم اصلا وايا يعني من حيث اللغه هؤلاء كانوا يعبدون اياكم يعني يعبدونكم فاياكم مفعول يعبدون وقد تقدم على كان إياكم اياكم هيتنيه هي خبرنيه بس معمولي يا معمول فعلك كخبرة معمولكي كيف من باب أو لا خشي جائزة في أشكريت ويغضي وقد تقدم على كان وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل عامل يعبدون استكاتك معمول يعبدون في بس بسر كان من باب أو لا يعبدون اشياء درست في لو لو روع يعني بالأوله ويمتنع ذلك في خبري ليس ودام تنهاي خبري ليس ودام خبر كان فيش ناكون بس العام كان بس ليس ودامه فأما امتنع امتنعه يعني امتناع الخبر في خبري دام فبالاتفاق فبالاتفاق فيش ناك خبري دام فيش ناك بس الدامه لأنك إذا قلت لا أصحابك ما دام زيد صديقك قد قدمت الخبر على ما دام يعني وتد لا اصحبك ما دام زيد اسمعني ثانيه تواوا ما دام زيد صديقك بالام اقدر بلغتي لا اصحبك لا اصحبك صديقك ما دام زيد غير اوبلي لا أصحبك صديقك ما دام زيد لا أصحبك ما صديقك دام زيد المهم بيخي تبيج ماك بيخي تبيج دام نابت ثم قدمت الخبر على ما دام لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول ما موصولة كم موصولك نعم أخير دولي وأوزن لمكتيبة إشارة لكيفي دا. وتماي موصول معناها. نعم موصول اسمينا. موصول اسمي حرفي. لشونك ماي بس ماي الرابطة عن حرف بس أو كذا خطرة. ما ماي حرف موصول حرفي بيودريد. لا أصحابك. ما زيدون زيد صديقك، ثم قدمت الخبر على مادم. لزم من ذلك تقديم معمول الصلة نك صلي موصول اسم موصول. شن ك موصولي حرفش صلي هيا. بينا نرى الصلة. بس اسم موصول نيا. لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول لأن ما هذه موصول حرفي. بو موصول. يعني موصول معناه أو موصول تصور معناه او فهم معناه الى ما بعده واسم جني بين وما حرفي وفي يشبع عائدناك فرقي لغم موصول اسميه اوايه لان ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه كما قدمناه لا لباسي هنا بو لما وما ي... هيكوتمان ترجيح او اي شيء لما حرفه وماش حرفه كانت لبابي حرف ترجيحك وان قدمته على داما دون ما لازم الفصل يعني اي سا قال صديقك بخيطه پیش معدام صديقك سليم موصول اي خيطه پیش موصولك خويه وناب سليم موصول خيطه پیش موصول خويه استي ونار كابو صديقك يسه پیش ماكه ناكه اگر بين صديقك بخين نيوان ماكه لجو دامه بو يالي أقول وابكين وإن قدمته على دام دون ما كابولا بين ما ولا بين دام ديني لازم الفصل بين الموصول الحرف وصلته أو كاتك يا شير تلت به فاصلك أخيتي النيوان ما لقو لازم الفصل بين الموصول الحرف وصلته وذلك لا يجوز لا يقال عجبت مما زيدا تصحب عجبت مما يعني من الذي زيدا تصحبه ثم موصول شيء هنا موصول اسم هنا ووافيده شيء تبدأ فائدة الفصل بين الصلة وموصوله وإنما يجوز ذلك في الموصول, في الموصول الاسمي غير الالف واللام لموصول اسم يدرسها ولام موصول الف لام لبه چونك موصول الف لام صلة موصول الف لام عرفوا لعمك اللي قال صلك يجينا كده، أكو بس الضارب اللي قال مضروب ما هو ثمن ونساون. تقول جاءن الذي زيدا ضربه، تمشك جاءن الذي موصول، زيدا ضربه، جاءن الذي ضرب الزيدنا ما بس دي يعني كوتانيواني زيدا. ضربا صليا موصولا زيدا كوت النيوان اسم موصول والصلكي ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا ان تقدم زيدا على ضارب يعني بخيطا النيوان الف لاما شوار ناد المهم اما ام تفصل تقريري بهنا ابو اوي كوا بالاتفاق خبري داما لا يتقدم على داما وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو قول الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح ترجيحي أمادت أمجئشي محققة لا يتقيد ولا يتعصب لماذا يعني كاتب قولك أبناء الصحيحة يعني بويدلك بأدلة صحيحة يأخذ به ولكن لماذا لم يسمع مثله ذاهبا لست بويا خبري خبري الذي يسمع هذا هو الذي يسمع هذا هو الذي يسمع هذا هو الذي يسمع هذا هو الذي يسمع هذا هو الذي لا يتقدم بالاتفاق يا كم جاري يا خوي بليس هيج نبيسراوه جاء جامده وكو اسايواه يا كل وجهي وجهه مشابهه لسايحه عسى اش بقى اتفاق خبرك كيف يشنك وكابو ليس ايش يشنك بما ترجيحه لعدم الوجود في اللغه لعدم وجوده في اللغه والواو ل يعني شبهه هي بعسى وذهب الفارسي وابني وابن جنين الى الجواز كام خويه سر مدرسي من جنيزيه الارواض موصلي مستدلين يا مستدلين بقوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه وذلك يوم و ذلك لأن يوم متعلق بمصروفا يعني أقرأ جملك و أصل للغبيح النوى على يوم يأتيهم ليس يصرف عنه ليس يصرف عنه وبس ما نشيو كل ما نفعل بويب زانين ك يوم ضرف و ذلك يوم متعلق بوي معناه متعلق تيبقين يعني ضرف في ويسي بشي هيا بعمليك هيا مصروفكا اسم مفعوله عاملي يوميا يوما منصوبا محلي يوم منصوبا يعني خوي منصوبا بمصروفنا يعني عاملكي مصروفنا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وقد تقدم على ليس يعني يوم خبرية خبري ليسيا تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل خدي يوما خوي خبرني معمول خبرة أو سبق لسانبو او عدم انتباهي لذلك مصروفا مصروفا خبرا لكن مصروفا عاملي معمولها كيومه تقدم المعمول فمن باب أولى يجوز تقدم العاملي مصروفا خبري ليسيا كاتيا كمعمولي مصروفا ليس ليس بكيا من باب أولى جائزة مصروفا كخبري ليسيا كوي. وقد تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل والجواب جاب أم مذهب والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها يعني ام مثاليا كهناينا الظرف يعني الظرف عرب ين علماء نحو نحات او مجالي داويان ابا ظرف بوش تترنيان داو يعني وكو او نيبلي ذاهبا لستو ذاهبا لستو يعني لستو ذاهبا مبسمانة ذاهبا وقو ظرف نيب ظرف مجال مسامحي كي زيادت دي يعني ام او ديو بكا بيش كويان باش ظرف توسعي تياك داوة انهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها ونقل عن سيبويه القول بالجواز و القول بالمنع يعني مساله هي مساله أسانة ان شاء الله تقدم خبري ليس على ليس يعني فيش ليس خبري ليس فيش ليس في كبير مشكله اشي اونه قولا هي ان شاء الله وتختص الخمسه الاول بمرادفه صار الخمسه الاول كان امسى اصبح اضحى ظل امانه تايبت امانه بتايبت يعني من حيث المعنى مرادف صارا يعني لجملة دي معناه صار دواد معناه صار هذا يجوز في كان وامسى واصبح واضحى وظل ان تستعمل بمعنى صار كقوله تعالى وبست الجبال بس بست يعني فتتت ها همو يودو بيت تفتيت بيت تفتت وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة يعني كانت كان اوين لبث ببنا هباء يعني او صلابة اشتيني مانا ببنا خوليكي مناسك فكانت هباءا منبثة يعني اوز نقول سينا مني ايوش خلقي ببيتا سيكو ملوى وكنتم ازواجا ثلاثة شهد فكانت يعني فصارت الجبال هباءا كانت يعني صارت اسمي كانت بمعنى صارت شيا هي هي الجبال، فكانت هباء هباء خبر، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ها؟ فكنتم صرتم. ويا فأصبحتم بنعمته اخوانا يعني سرتم نكباني هل ستنسى لكن ممثل بريح نعم اذا كانت عداوه خلاف لنوان ثانى هبوى بلان دوائي هاتني اه دوائي هاتني عين الاسلام سرتم بنعمته اخوانا سيروريثه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 او حقيقة عفوا لنفسي خلقها كاتيكا متى ابدا كفار كاتيكا مجدي كتيفي ابدايكا اي بيت تمت شاوي رشبت ظل وجهه يعني صار وجهه مسودا وقال الشاعر امست خلاءا وامسى اهلها احتملوا اخنا عليها الذي اخنا على لبدي أمست خلاء يعني دخلت المساء وهي خالية بس الديار إذا قلت أمست عند دخلت المساء كن لي أشأمت عند دخلت الشأمة الشام يعني أمسع عند دخل المساء أمسد خلاء هذه الديار أمسد خلان يعني يا سردها هاتو تشولب تشولب وأمسى أهلها أمسى أهلها احتملو يعني تحولوا تحولوا من حال إلى حال كشيء بيشتر فربو على خلقو عمراني يا ابو خلقتي يا ابو والله مستا شو الابو كسيت يا نماوه و... ارتحلوا يعني, الراحل... يعني, يلا... اتحلو يعني. بله امس اتخلاعا وامس اهلها احتملوا شو الابو كسيت يا اخنا عليها الذي اخنا على لبدي يعني أتا عليه من الفساد ينفسد عليها الذي أخنا على لبد أويك أوي بسر لبدهات أوين بسر ذاهته لباد نبي نسر يا ك... نسر كاتي خويه لقمان كري عادياب ولقمان اي لقمان حكيم يا لقمان خطر نظرا حق خط وجهي لكن علماء اللغه قالوا ام قصي او هايك لقماني كري عادي كري لجين المهم كاجريت و تانوح عليه السلام عليه الصلاه والسلام نوح عفوا لقمان من رابو ولاه حجاز الذي بکوافدیک. لیو تخیه کن پیداوا. دوی اوی که لعنت کسکاری خیو و لعنت سلطانی خیو نیرجاوا. حتی او وقف کوافدیک راست رو تقبیع قومکی خیلی رو تیاچونه. نیتوانی او بگرته وا. لیو تیان ببینه بکود لیر لعی ما. ببینه. و تخیه کن پیداوا. حتیان چنیک أو أصل قصة قالين حود باش قلب بابا حود باش قلب بابا لشوني كي شولا داينه للشاخياكا با با راني نجي ندير شونكا قيديني براني بيغي هر ايبي بياني ويش تو بني <تصفيق> حود باش قلب بابا لشوني حتى أو باش قننب منين توب مننا نمان برو قانونا لكن ين هو ين حوت النسر من يجلد هناك النسر يكون هناك من يكون هناك ايه يكون النسر من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك قريب يكون هناك من يكون هناك من يكون اخر بيانصاتي معي ويثير اي امجل امجل شبك يعني فكلما هلك نسل خلف بعده نسل سيو بيان, سيو بيان, سيو بيان شتي سيو بيان سيو بيان كاتي حوتم يا عمي ما بقي من عمرك الا عمره هذا اما اخر نصر والتواف اما شو تأتي لقمان, لقمان كري عادية وتأتي هذا لبت يعني هذا عمر يعني تأتي اما نامره لبت يعني الدهر يعني حل لويشة دلي خوشبك اما نامره يعني نفر النهر اه؟ نفر النمر. نفر نا وتأتي اما نامره يعني عمره هذا لبت ولو بلسانهم الدهر فلما انقضى, انقضى عمر لبد راه لقمان واقعا سيغان نسجنا معا عيشنا منه فناداه انهض تي هلس بنسرق الله فلم يستطع فسقط ومات خشيمت اهو هات شيلوك يقوى اقرنا ولا سلام ومات ومات لقمان معه فضرب به المثل ويمثل مثل تريان وتولى المثل اللبدي لقمان الأبد على لبد وأتى الأبد على لبد الأبد على لبد وأتى أبد على لبد يعني أويك عمري درياج بيت لبدا أويك لو درياج تربي أبدا المهم أخنى عليه يعني اتى أفسد عليه الذي أخنى على لبد أمست خلاء الشاهد يعني صارت خلاء وقال الآخر أضحى يمزق اثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدبة أضحى يعني صار يمزق أثوابي أليس من نصحتي أكم ومن همو أشتاني بو أكم برام أو هلسيت شي أكات بعكس والتعدالة من أكاو فلا مارم أداو المهم فلا كم أدريت ويضربني أبعد شيبي كاتل من فيبون لدواي بيبونيشم انجا داوي ادب ليك يعني اما باسا كانت هي, هي لا يتأدب يعني هاتشانيك نصيحتي كدوه قسي كدوه او اصلاحنا بوه اميش اوكما ايوسبونيك اميش اوكما ايوسبونيك اميش اوكا اكاد لمعنى يشليري اويكا هنا ان هذا الرجل قد صارت حاله الى ان يعتدي علي ويهينني بتمزيق ثوبي ويضربني واني قد كبرت فلا قدرة لي على تأديبه وردعه أضحاه الشاهد يعني صار يمزق أثوابه وصلى الله على مرحبه